لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج النار mo ya tala o watto watto watto watto watto watto kuntente tes jamala la la la la la la la la la ان الناس لست اقلدهم الا بما يرضيني كي ارضيني ساكون انا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي وأكون أنا Kami mengambil keuntungan untuk meningkatkan kecantikan jiwara kami di اللت ظاهره ما فيهم فبدوت شخصا اخر السلام عليكم انا حمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفت اتواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي